غير المطلوب عليهم وللظالين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه.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 إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير الاولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ يقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا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 قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا حتى إذا جاءتهم الساعة بقت قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على إلا لعبو له وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ